أنقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي في التابوت فقذ في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَدَّثًا مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا مِّنِّي